112. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون 113. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون 114. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين 129. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهاروس